يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والانصاب والازلام مرضس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم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 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَسَّطَهُمْ وَآمَنُوا إِذَا مَسَّطَهُمْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَطَهَّرُوا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب أليم يا, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَ قَتَ لَهُ مِنكُم مُتَعَم مِدَ فَجَزَ أُم مِفْلُ مَا قَتَلَمِ نَعم فَجَزَ أُم مِثْلُ مَا قتَلَمًِا النَّم يَحكُم به ذَوَعَدَلٍ مِكُم هَدََ بالغ والكعبة بالغ والكعبة او كفى رسول طعام مساكين او عد ذلك صياما ليدوق وبال امره عس الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقاد